وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض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 سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا أُنْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدْعُوا ثُبُورًا وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وعد الْمُتَّقُونَ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 فيقول أأنتم أضللتم عبادها أولئك أمهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك مَا كان ينبغي لنا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن ما تعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبواكم بما تقولون فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا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 يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون ويقولون محجورا وَقَدْ أَنَا إلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يُومَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ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 يقول الرحمان وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يحض الظالم على يديه يقول يا ليت اتخذت مع الرسول سبيلا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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر كانوا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عَذَابًا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرا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 ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دللا ثم قبضناه إلينا قبضه يسرى وهو الذي جعل لكم الليل لباسا ونوما سباتا, سباتا وجعل النهار نشورا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً انْتَقَاهُ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 فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملخ أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفاه به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماء والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأله خبراء وإذا قيل له مسجود للرحمن قالوا ومن الرحمن قالوا ومن الرحمن أن أسجد لما تأمرنا أن أسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا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 يضاع عفله العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا ويخلد فيه مهانا الا من تاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما